وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ علي قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون 118. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 يفيقوا على من عند رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا لا يخرجن الأعز، لا يخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله ولالمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهم أموالكم ولا أولادكم ولا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 20 مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من